بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدة إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم 117. وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 118. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 117. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 118. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وصدقناهم الوعد فأجيناهم ومن شاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصنا من قرية كانت والمة وعاء شأنا بعدها قوم آخرين فلما أحسوا بسناء إذا هم منها يركضون لا تركضوا ورجعوا إلى ما أتسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن 117. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 118. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 119. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن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 ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون 118. اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما أيضا 129. إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 120. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 لهم من دونه فذلك نجيزه جهنم كذلك نجزي الظالمين أو لم يور الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون 119. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون 110. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 111. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَيَبْلُوكُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أم هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل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 111. تأتيهم بغتة فتباهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 112. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 الذين يخشون ربهم بالغيب، وهم من الساعة مشفقون، وهذا رم مبارك أنزلناه، أفأتم له منكرون؟ ولقد آتينا إبراهيم رشدهم من وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاتفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم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 114. وسلاما على إبراهيم 115. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 116. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 117. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلَوْ أَنَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَقِّ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِنِينَ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 112. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 113. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 114. وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا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 124. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 125. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وعنت خير الوارثين 126. فاستجبنا له ووهبنا له يحيا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 111. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرفها عبادي الصالحون 112. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 113. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 111. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 112. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون